وَإِذْ جعلنا البيت مَثَابَةً للناس وأمنا يعني بحث بكن بنا سرهزر وقت ما بيت البيت الحرام بحث حرام مكه ما كريا جه زفرين بو عالمه عالمه هرصال دي قصد في بيتك حرام و هر دي زفر نويري يشتل شوفتن جالك حسكتن جاركا دي جهز زفريني أف بيته ملو في للناس يعني جهز زفريني وأمنا ما أف بيتها يا أمن بو عالمي تناهي أو بيتها في بيته نوت قالوا يزدحامي قالوا يخبصي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ومرهت أن التغنبري صلاب تخذ السر من قتير رسوله أخذ هكار ما مصلى هكالنك مقام ابراهيم تشكر بره يوجد هناك جهة نبيجة يقول تعالى أفايتين خار، واتخذوا من مقام إبراهيم مسلم قال يا عالمين نك جهة رواسطيان إبراهيم مسلاك بخوتك كان, كان الجهة نبيجة نك ويري نبيجة بك عبادة الويري بك عبادة الويري بك مقام إبراهيم أجبرك معلومة جهة بتويلة وقت إبراهيم كعب آبادة وهو جاي ويباريبو إسماعيلي صلى الله عليه وسلم بو إينا رابو بالسر وبيت همامكر وقضي وحتى فيقوبيجك أو بريلوين وعالم البشت نوبيجك وتغنبري نشمده صلى الله عليه وسلم هكالأمش طواف خلاص بوي أمبتشين البشت مقام إبراهيمي بركعة السنة بك ركعته إكيدا قول يا أيها الكافرون بخيني و تياد ويدا قل هو الله احد أبخي هكالي ازدخان بت الدير برا بس الفشد هرد رسط بس هنبي الى يعني ما ابعج قدر جرتنك روبيت قدي تعال جلك يقدر يخس بجو بيتك فوقش بك بوكي بالطايفين بو انتستم دور بيته الزفرة عبادات خديتك والعاكفين او اعتكافيتكم بين جيرات والركع السجود هر وصف فوقش بكن وبيت الشركه an kese te neveja ketre, Chena ro e